بسم الله الرحمن الرحيم ان اعطيناك الكوثر فصلي لربك, فصل لربك وانحر ان اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر ان هو الأبتر.